أعوذ بكلمات بك الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون الحمد لله الذي أحيانا لفضيله